قبلهم فكيف كان نكير؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافته ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.